لا اله الا الله القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ان هو الغفور الرحيم وانيب الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً مِنْ العذاب بغتة وأنتم لا أَيٍّ يَأْتِيَكُمُ تقول نفسي يا حسرة ان تقول نفسي يا حسرة على ما ضللت في جنب الله ان تقول نفسي يا حسرة على ما ضللت في جنب الله كنت لمن الساخرين أو تقولن لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين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 ولقد أوحي وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن ولا قدوحي إليك وإ الذيين منن قللكَ لاإ أشرت لا يحبط الن عملك لاإ أشرتَ لا يحبط عملكَ من الخازين. امان الله فاعبدوا وكونوا من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بامينه وبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فِي خَفِيّهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقَضَى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جهنم. ف صقَ الذيينَ كَفَرُ إى جَهًا مَزُمَرَ حتىَ إذ جَاءُهَا فُتِحَتْ أَبَوابُهَا فُتِحَتْ أَبوابُهَا وَقَالَ لَهُم خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِكُمْ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 بِغَاوَابَ جَهَلٍ مَّخَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا وَفُوت حَتْ أَبَوابُه وَفُتِ حَتْ أَبوابُهَا, أبوابها وَقَا لَهُم خَزَنَتُهَا صَسلام عَلَْكُمْ وَقَالَ لَهُم خَزَنَةُهَا َسلام عَلَْكُمْ قِبَةُم فَدخُلُهَا خَالِدينين وَقالَا الحَمْدُ لِلام الذي الصدَقَناَا وَعْدَهُ وَأَورَثَ اللق وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ مَنْ تَبَوَّأَهَا مِنْكُمْ وَجَعَلْنَا لَهُ فِيهَا قِسْمًا ۖ وَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْهُ حَمْلًا ۚ فَنِعْمَ أَجْرُ